أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نعفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لهم أخذجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم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 كمثل الذين من قولهم قريبا ذاقوا وبال عمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني, إني أخاف الله رب العالمين ka wadaa waxa uu ku soo dhex jiray suuradda al-Hashr waxaanu baraynay aayad 10 iyo 12 waxa rabaa subhanahu wa ta'ala oo saamaanay saxaabadii iyo muhaajiriin oo ku soo bilaabay ansaar iyo dadka أرمت رميّداً أربعين، إلى الذين كوي نافقوا من الفقور يقرون إني إليهن لإخوانهم الذين وراءه كفروا وجعلوا بها بومها الكتاب، إلى منافقنت وجعلوا ماهم منكم ولا منهم عندك سمر، مسلمين تناكمن معه، قال أنا كمدمه، ورد كرد كوبثنه، يدب بين بين ذلك الله إلىها، لكن حيقر كوي أدوينه وقلب رعمه مهال. قلبي قالوا يكارس الله ويحوه الى اخوانهم الذين كفروا ومية الكتاب معها كتاب لأنه قلتهم هل الله إذن صار ومقالة اللي انكبه هي صورةنا من ربنا نظير لمن يجلسوا في كسور الدكتين وعبد الله من العباط رضي الله قلتهم سورة ويجلسوا في نظير وحيقول لهم الله سبحانه وتعالى لأنه قلتهم هل أخذ الله إذن صار ومقالة اللي انكبه هي لنخرجنا وأنبحنا ولا نطر أطيع ما إن فيكم إذن كي يدعالكين أحدا فوق قطيع ما إن أبدا ورجن وليكن ورجن نف فريدين لها الله دجالما فرينا لها يارين ما إن وين قوستن حتى لا ين الله دجالما لأن صراطك وانزين هي لنا إذن كان جرب إذننا الله وحده والله إله يشد وفمرخاتك يجي إنه مرافقين لكاديمون هنا الداعي له وأنا كسامر مرافقين إله سبحانه وتعالى وين بالان كشايغ اني بايا ياريين وادوس الى كعبسنين وا بينان سدا رسول كان شعيره الهان صلى الله عليه وسلم ان حي صوم الرجل منافق علامه بي سكوال وا بينت وهي ايه المنافقات تعالى اربع من كنا لو الحديث وا منتظر من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها افرط برح رسول حال ما را فاقنے ما کوئی چیزین تو ہلکا کا تا گیو کو مربل و خو قوبلاوا ثلاثه مرکو لی وسلم بینت او ہریسو منافق علامتی سبب بین لو ارتا وا منافق رسول کو نظر رخ بین کو مقلو aan soo maray reebaynna deeraay markii xisaarka lagu sameeyay ilaa waaladooda gaar ah oo ay meesha ka baxaan garab koodii oo bananaan ahaa uu abdullah ibn wahy yahay digsi warax wasta uga qorana dhahan halkina qoona waqoo nebbina qowda baqolba ansar oo aw sii khadra qolay xilfil lahayn marka kuwi xilfil lahaa ku jireyo marka wuxuu qabiilka iyo oo lafteeyo iyagaana badnaalawada qabiilka ansar ee khadra uu soo haayo iyaga waxa ma على alla ka yee inu bentii tawo amarka soo alla ka waramay waxuu yee alla leeyno furjuu hadii la dhiqilaay xuntina wana si dhacday hadii la dhiqilaay la yixriiduna maamhum labdhi maayaa oo raaci maayaa sidaa لا يوالونه ويجدين له أناد غير دارك ثم لا ينصرون الله مهرين إله حق سكر كرتمهرين ولا بابين له أسدا إياه ققر الراعين هوا لرسوله وتعال مركز على من خذنت أو كورا إياه سبع أيه إياه جاروا ولم لا أنتم إذن كا الشدود دارن ثلاثة حق عبد سدا في سدودهم لواذكوجت من الله تعالى له يقتدرن سيره يقابسنا سيرن كا نكا قابسنايان منافقين يهود إياه جاروا ولم oo kale ay san soomaalaysay wadawalkeedii waqadaha ee qurbiiman ruux ama mar walba joogtay sa oo ilahay kama cabsada qalbiga deen iyo iimaanka gabeeyay ruuxa waxa cabsada keenay iimaantow iiman marka waxa muqdala ruux aduusan iiman قال ka astiilay wuxuu saqdalin wuxuu san marba sameeyin karin oo ka cabsanay hadduu waxa san samaaynay saasan yiraya dad badii gaadaw soo banaa isoo waxaanay sameeyay san kanay sameeyay oo ka cabiree igu yiraa wa inta hanjaba iyo oro ay aasiyo waan ku cadaabay waan ku ciqaabay kana kugu sameeyay naarba marka gaawna إيمان iyo iman lahayn baalay waxa muuqda bay ka cabsanaayeen idinkeen ka cabsareen ishoora idin aragtow laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ishi arki lahayd qalbiga il duurayno wa suratul haj wa inay kasbanayna wa laakin ta'mal qulubu lati khisa dur halkaas ay gaba tan haaj cabsi dad fiisuduriin laabaha hor ku jirta minallahi ilahi cabsidiisa kiina ka daran walay sayid in ka cabsanaayaan ilahi oo ka cabsaneen dalika taabta annta saxay ku dhacay ku suqnaad in ilahi sayi uga cabsadaan sid kan badan hanjabadiyo maanta roobada baantada halka aad tahay tigina halka waxba kaga horreeyo oo gudiraya oo kaalu gara caya halka libaxda ku waha dembaga galanayaan wixii ka maqanbur aqniga yifaan fiya kam maqan wa saaso kale walaa subhaanallah dalalkan ma annu qomleef waxa uu جميعاً بما أنط إلا في قرآن مجازين لحواد مويين محصناً وليه مجازاً يقادر عضين الحسن الهين عضين الدربية على الفرسية يوم مال حتى رجال يقادر أو من وراء الجد الدربين تجلاش كم علينا هالكاح كسر ثوران لويين وجه وجه لا يقادر المهايا إلى يحوه مرة رياض شيا مرة ربان سب مسلمين لمشان مرة يهود وعاد كذا يودي أحد لو على ملوي عمره ألف سنة مسلمين مركز بعبا إياه وده يتطلب كل عيسانة رسول صلى الله عليه وسلم فيه القلب وراء إياه وها اللغة الثورة حب الدنيا وكريهة المثل لا والله روح على خلاص والله ما تبوا عدوم كان وجد علانية يان يود تربا لبا سيل الله جي يلاوي رسول صلى الله عليه وسلم وغثاء فغثاء يسل بين قامي مركز على رسول صلى الله عليه وسلم وغثاء فغثاء وعقاب ينقل لنا ولا يقدر في قلوبكم الوهن وهمكم فيه يوحد بدينا وكريهة الموت والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لما احسن مرون إلهي وحوق ومهر يا سبحانه وتعال ساسا كين ساسا سبحانه وتعالى قلب هذا السلف كيه مالك لاورة وأكو ليجى رسالة، ليجى عشان نورشان ده إن شاء الله ليجى على جا، وأكو كل هيجايو. مغير إن شاء الله لا يقاطفونا كل جماعاً. هي وضجرة. ورد منطقة اللذة وعرف. إلنا تجاعلين مهيّاً. إلا في قرآن مويين محسن محل. محصنة أول بتحس إن لها. درب يدفيس يميرا لوق قبل لوسمين. أو من وراء الجددين عم يدربي الجيش إن كرس دجالمان مويين بأسهم. دجال كبينهم. هي كتحولها هي dat kuna ilahay diin tii asasaa oo kaana abdulla saimaan isu keenay masalaha isu keenta masalaha oo aan markaa wixii aad kaalaan walaal kala tagaw marka wixii aad kaalaan la jabo ee wixii dhorodhob ka ah oo waxa ahayn oo laysuunayo iskujir ama ka xaqiiqad timad waxa way halka ka baababay saddexda walaalayn bacs dagaalka baynood biyaha qaxwado ah ba shidid dar tahsan waxu ma lahaynaysa daahirkooda jamacayn ay wada jiraan wa qulub wal hal qulub mashta ay kala taxsantay iyagu aad ta qulubood وقلبك إسكنني عينه إذا جلمني أن طابتهم وقصنا الساس بأنهم يو قوم وير لا, لا يعقلون وهذا عقله عيدار مفاهيم لا يفقه وحورا وكان لا يعقلون واسيد وقرؤ عقل مل براء عن عقل غاين وحوي وحورا هس ورأيت خلما الذين من قبلهم قريبا ذاقوا بار عمهم مثنهم قوان و بين قرايد أن من هذا أيضا سورة كسرتك مثل خود وياه كمثل الذين في مثل خود وكلا من قبل إياه كوري قريبا حاريا كلوا وقت بلوا الله مسلمنا والحمد لله عبد الله صغير وابن النضير كوي لجوا وحير كوري قيد كلو عمال أنا وحي وحيدنا واهير وحي وحي بدر بدر لو كوري و بدر بهوريس سنة كيجي جلدا لابد بدر العادي كونا الدم بي مركا ااا لابا له لكن كثير الحمال وحور الجاهين يجين فيبنو إيه نبينا على الله الساعرين مركع الله سبحانه وتعالى بالحويدي كون كوا وتعالى مركوكة إلا أنا يسكر على من الله وحابلا من خنادق كوه عليه من إعلام كبدة ويتلا إن ربك لا يبعثن عليهم إلا يوم القيامة ما يصوم مروا بضد من بعد على رجاء يسالم كي يجونها نظرا مرفوعين دفق كل الجناة لا العلي وكهز كم ترى الذين مسرهم قوان فسعاردو الحو وإلى مديهم كم ترى الذين قويع كلوه من قبلهم إياكورة قريبا حالئهم كلون آل بيستقولوا وين وابني قين وقع لا قو قوان يخو وربه حيلا دميا وبار أمرين باسق يوجه مع سعي iya balan ka bihiis samayeen mareeeyo dad iyo barri subhana wa taala labada qoro barki ilaayay ka baxaan markaas ilaahay ciqaabay walawm aakharna waxay leeyeen caadaman aali adduunkana saa saa loo ciqaabay aakharna waxay diraati idin geysan idin geysanaysan idin saaray ma inno ruuxna ka yeelin mayn oo waka saasobadhiin shaydaan taleemid ruux kasto ilaahay caasiya u qortay oo ilaahay caasi oo macaash ku kiciyay shaydaan kamtala dadina kamtala shaydaan oo قالوا في منك عم بيري بن حقه كاهل إني أخاف الله رب العالم وعم بريك على إلهي منك هو بنتي مش عيدان بيراي تعرف منافقين ترو بنته سعيدان كأهدي كأطلع إنسان كبيرون أهدي المنافقين ترى شيء أهدي يهودي سأقول عليهم جرب كنا أن وصوص على الكيس وقع من سواح كسر لبسيني هذا يصير طبعا وحصى وكل إعلام إلهي بيعن الله أيضاً نركب فرسين مكتئبين والله فيهم الجليل الطوري وشخص مفسرين لياقان وحي كانوا من هب من إسرائيله لحد سنة إلى عابدين وحاشية الصلاة عبد الله بن عباس وحاشية علي بن أبي طالب يد السنت كذا وتحاشية عبد الله بن سعود حواراً قرن تابعين <تصفيق> تنسكدها لا يمنع خايف على رجل من سعيد كميتها أو لحد سنة إلى عابدين شابان كم يالك الصو جيد وأعود كلوين رميوك مركاسوك aliyo abdullah saxud way kala duwayeen oo ariina baa qali wax u dhig gawar ayay markaa waxa ku dhacay buu galay markaas oo galay saddex walaal ayay wuxuu geeyay ninka uu geeyay ninkaas aad weynay rahibkas sheedan kan meel kale ka soo galu wan ninkii baa loo halka joogbay dhehen oo kaas misaa markay ugu rawday inay waxuu yeyay sheeydaankiil dil gabadh walaqaba rumaynayay halka ku qarin siin we samayay oo wakaaso walaayad ba marba mid uu sheeydaanka riyo ugu gabadhiin ninka uu dilay oo wakaaso halkaas ku caasay xil aan saxudna isaguna saaso ka gabadhu marka calay ku laalmoodada waxay isku raaceen ama saddexoodaba dilo sameeyay markaasoo dilay dilka way isku raaceen kanii iyo ka gudaynayo jimba ku dhacay isagoo xamaanka qaftagwad markaasoo markii uu ka fogaan inturrays goosa sara saxoodu ashidan ku furu bukaasas koobay bisad bukaasas maas buka oo doon kaasas koobay markaa ay kulhaal sadex hodo uu u yimid sadex hodo way arkeen misagowdii halkani ku aasantahay boqorkii baa loo tayaa la soo deexeedanka riyaanka saxeed ka ah inke waxa soo dhan ku ilaa ziladu ma لكن laakin markana dow sujuud go sheidanka u soo ilaan inta ku koray inkaso haday hadaqsad soo saartahay oo saxaabada iyo aadul fasayn toona ay u sheegan e ayna ka khaas ku ahayn roorka soo hadda ilaahay caasiya oo rabbisu subhanahu wa ta'ala wuxuu raabay marka alle subhanahu wa ta'ala kama talay shaydaana kuwaas munafiqin ta sayyuuddu u hudayn oo dheena injiga oo wakaas oo garban yahay waxa weeyin wa mata shaydaan oo kale shaydaan gaadsoos kulli ku sameeyay reer niman ka quraash sida قالوا إني بريو منكم إني عرام ما لا ترون. إني أخاف الله والله أتفاقي سيدي لم في الوقت للمطل المنافقين أنه شيطانك قال للإنسان شيطانك إنسانك أكثر إنسان كسو إله عاصي وخمرأة بياء عب له شيطان كزيني سياء زيني سيد له شيطان كم قال له وقال له وقال له شيطان كم وحرية وحض له كل قرحيه عنية وكل قاضية شهدان مركوحي السمائيه خلاص انتو فروق قالت بري من كايه بكله فلما كفر مات مانسان كي جالوه قاره شهدان كي من ايه وانا مركي للعيه والابتسية ووكوحي فراي كقاليه كل خاف الله رب العالمين فكانوا كل اهل عقبه ثم شهدان كي كي وجره الله وظبط ارب صادم نقصي أنا هم الله النار ده حيدين هادين خالدين حارق واريان في هالنار تدح هذا وذالك النار تغلقو وارنا جزاؤه ضالين هذا كله عاصي على المرقود ركزوا إلى عاصي وقالوا وكجزيزه وين نار قوام يا أيها الذين آمنوا إلهي النبي هذا الثمراء إتق الله إلهي كعب سليمان كيسقاق أو نهي كهر أو شيطان كاسق قرء روحه بريه النقانة شيطان كهريعين روحه إلهي عاصي شيطان مراعي وإلهي عاصي نصر صرب إليه وتعالى والتنظر حفيرس نفسنا فيما قدامه روح قارم سهل قديم بهي روح البواب حسابا مثلا بهيجارم أنت على, على دمانت أنت على قيامتك قيامة روح ضد ما تقول وصلت فسور كانوا حديث صحيحه وكوي حذير أبو قارم قيامة لبعي بفريج ذات قياء ويل يوم بس هني سقول كام مدن تبغي جري هذو نارا إلا أنت إنكر القيامة ويدن دعائك هاي كان ما قدما تقيامة ويدن haddii mar dambaynta oo tagto meel aan salaad lahayn oo salaamayn oo tood keen lahayn oo quraan la akhayn oo waxba yiraahda khayr asamayeen qiyaamada wax tixgelo tii weyn baa ku soo gaysay barzakh iyo qiyaama عاقيم الذكورة أعمام شعر كعب ميزام كركاب صلاني إلى والميزام إلى الوزن يومي الحق فمن تقول الميزين فورا كم الفرح ومن خفت الميزين فورا يك القاس ميزام بعلب صاري أعمام شعر يبل ميزامي مركه انت علما هل كاتجين ففصل هذا يسطول عليه سبحانه وتعالى والبابا استصعب والنفط موعاد شيطان كأو رب كورامي أي حرير لا لا أو الساحبي شيطان كان نفسه كريم مال مال ما في سعوة، نفسه سر في الخوان، شر نف نفتو خيال متاع، من الشك تينه خيانة بن، ايه خيانة لم تحاسبه هذا مالك، هذا حساب كل جريان دهين، هلكن كان وثيق معك فكرت ساويه حجوة حمرة يا، فرعيه ولا تقولي لي أي حاجة عبسو ماي، والله والى ان بدلنا وورنا ان النفس العمارة بالصوف ابا مره له حساب تمن خلاص شيطان بك الراعي شيطان ورد لي كوغري حساب مره الله يقول ولتمد ما قدمت ما في رزق ما قدمت وحي اوهر مسي لقديم بهيود قياد مع يابها كستو ايمانها كل ما آت ما هو ات قرب واك الصائمنا واذو لا jidadaas to inta qiyamayso salaamow awadalkaan naqaanay awadalkii hebliyay هبلية hebliyay awadalkii halkaas la wadaaayo qadiba waa ilaahay ku sheegay la wadaad wa taqulalah الله ka cabsada wala si aad ka yinaay rab subhanahu wa ta'ala ilaahay ka cabsada amarkiisa qaadta na ya ka arxaydaanka raaciina nafta hay's ku siidayna wa caaw خبرت بقوله وأعجبه رواه البواه إلهي بظهرتك دونته مركز ده عبوه أو ساقه حسبته النفط الله حسبته هذا كثيدين وشاهدان كا على على قدرك حراع ولا تكونه هالنقطين كل اللي نص الله كوي الله إله إلاو فنصهم أنفسهم نفته آخر إلاو سيف قيام ذي إلاو سيف قبر ذي عمل كصحيح النبي إلاو نص الله فنص يوم. إله إنتي اللوين بإله إلا الله إلهي سبحانه وتعالى إلوده وصله وح وحي إلوثية وربق أنتو إلهي وحيي وحبوطة لها الدنيا آخر وربك إلوثينا يعني إلوث ولا تكونوا هنقنين كل الذين سلقوا وكرم نص الله إله إلوث رحا إلهي كعب سنين وأمر كيسا قارنين ونعن إلهي من إلوثي قبره إلوثيين قيامته إلوثي وحبه إلهي وحب سبحانه وتعالى oo jacel yahay oo dadaw wax u tar leh dunida aakhiraa oo ilaahay yahay ma had aan ta maaca ta kalees raayka kala amku ilaahay yiri oo yaa kuma ka ta kale amku إيه أهل النار كا أصحاب الجنة كأهل هم ماك أصحاب الجنة هم الفائزين وأقوى الليبيين وعليه سبحانه أصحاب الجنة كوانم أصحاب النار كونهم الخاسرون وين الليبيين ويهلا اللي كبت بال وعليه سبحانه وتعالى نار لو انزلنا القرآن كنمركم معايا يا سبعين أو تجين وعليه سبحانه وتعالى إلهي خاص برفضي قران كتبة برة قران فإنه يحويه ربك فإنه يحويه وقال وحيد أنكبت للقلب وقال قول الله سبحانه وتعال لو أنزلنا هذا السود الجنة هذا القرآن قرآن كان على الجبرين بوره دامك سود الجنة لرأيته والأركب البورتي خاشت عنه يضوك وشعصانه متسجع من تلد اللاعب من خشة الله عفسه إلهي إنسان كان ذاته القلب أدكي ذنبه إله إله إله إله إله إله وسلم وأنا سيدا سي توبه إنسان كبول ana iyo warseedti buura iyo idinkaa ka aada dagaax hadii lagu soo dhiin lahaa oo dhiclaa imta aqal loo soo lagu dajiyo saasood buurtii noqon way dildilaa ilaahay wa xushoo ilaahay wa ooy ilaahay quraanka ba galay ilaahay wa abarkiisii qaalan قرآن كما قلبيك ينكرون مقب ما مطاع الفشاة ونحن نكبدل وكان سؤال الحديث كالسلام هل ألم يال الذين آمنوا أن ترشع قلوبهم لذكر الله لو أنزلنا هذا القرآن وقرآن كما وحوية وكلام كربيه وينا قرآن كما حبدا هين نكبدل قلبيك هيدين قوي وقلب هيدين جلعية ربي الله سبحانه وتعالى كتب الرح لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته وجبل كيفض أركلا هيدا خاشع لا لين لي لين اللي اللي بور ila khushaysan baa waxa من oo dildilay isma xajtiilla من ilaahay الله way idinkana quraanka soo xabsi qalbiga idinkuna abu soo qalbiga inaan ma jilciyo waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wasilka amtaan miisaalka ka ay tsalaaha oo buur hadan quraanka soo deensayn noqon lahayd ma diriba haa waan u yeelaynaa li naas calamada sayo fikraan u dhahan buur baa soo noqonayn الله سبحانه وتعالى متلك ساس ايي كو الله إلهي هو إلهي الله ومثل العابد لا إله إلا حق وعدل ما جرى إلا هو مويئ عالم الغيب غيب ككوي والشهاد إلهي سبحانه وتعالى حاضر كاي موجود كاي إيدينك ارغتان إدغتين ككوي هو الرحمن الرحيم وكيفا يا ماع عارف هو الرحمن هو الرحيم هو إله الله والمعبود كلا إله إلا هو الملكي رسول الله سبحانه وتعالى ورسولك اللي ودي جيره سبخويغه حكو جرا آياتك خير بلان ألف آيات و... آيات كانت مفسرين تردهان آيات و... هو الأول والآخر والظاهر أنت هو الأول والآخر والظاهر هو الله إله اللي بك هو لا إله إلا هو الملك وكان بقرقه مخلوقاً يسوي ملشوه بقرقه القدوس وكان طهيراً إلهي سبحانه وكان طهير صباح قدوس فبول ملايك سجوده يرفع رسوله سيكون هجري صلى الله وحضره صحيحه سبوح القدوس رب الملائكة والره القدوس وكان إلهي طهيران ضاير السلام وكان عبا ودعا حمارا ودعا المؤمن بول صدح فصله بمفسرنا عبد الله وعبا سعوي وكان الدوميليسية خلقية كامانجرية ظلمي سوء جلال سبحانه وتعالى عندنا ما حيث مثلا تقريب تركوا فصله المؤمن وكان رسوشة الرمائية رسوليليون معجزات فصله عاه قال المؤمن بقولي وكان اله روميسن هذا لكيس كتاب كيس اله روميسن حقيس اله روميسن صدق فسر لو كفاس المؤمن وكان مخلوق ساه كانان غاليه واي امن كان يي سبحانه وتعالى ويسخ حرمي الظلم يا عبادي اني حرمت الظلم على الناس المهيمن وكان وحوالبه اله وي سبحانه وتعالى والبسال عليك والبيطي حاضر وشهيد والى شباب قول لو قيل لنا هاد الكلام يا فصيل كلام يا العزيز وكقالب الجبار لله سبحانه وكصفه اسكلو ان سنك عبد الجبار هدي و عيوي وارو الى الله كفغا لد هاي مسيرته بان الا لو روح روح وتعال روح ولو روح سنجعله صنق كجليوا اذن حنون كجالين جبك dema shaba jaclan jabaar ku wakaw wakay ilahay waha subhana allah ta'ala dadka oo kaano jabaar wakana ku qasba waxaan naftu rabin aalmo takabir wakana isqabriyow kan sareeyow kibir kaado wasiil ilahay wa maqa ilaahi wakana zinaa waxay wax la seenayaan ilaahi ciidna fulamaariko almariku wa ilaahi kan boqortaa alqudusa wa kan bahiran assalaamu wa kan nabad garay oo walbo ceebaha iyo wax walba lustaana ka nabad garay almu'minu wa kan adoomadiisa ay aaminka ka yeeheen ka ها هذا الكسر ما يبص يصو يصر ما وكان رقيق هوا ما هو الله له زمان وتعالى لعليه حافظه العزيز الجبار لا يوا كان الجبار وكان نفطه حق أصباه أكان كل جبرية وعين جريم المتكبر قال إسلام وحنيش يوقص لما شاء الله ما جعله وحباذنا نجعله حنون كرونا الدنيا حنون مصدرتين إنه دنته إنه حنون صلبه إنه فقير إنه لقى أثقال إنه كهذا وحاق كل عين. سبحان الله عمر جرمه هو إلهي الله ومعبوذك الخالق وكان الخلق ورنوه الباري وكان بالله وحولك المصورة وكان صورك الروح ورنوه يا صورك وإنسان كانت صورك ويرادة نساء وكلا يدوه يا قليلا ساوسه يا عرغي يا مبوره يا صورك يا الله سبحانه وتعالى كريوه مصوره روحك صوره صورانه إلي علاب وقرياوه مصوره له هو الأسماء ورنوه ما العيو له إلى الفسنة ووناكسن يسبح له إله خان زعمم في السماوات المخلوق السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم معيرونا كسم بقوله إن لله تسعم وتسعين اسما منح صاح دخل من الجنة ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلّوا دنيا وصلّوا لمن دينك سوداء كم تحي بين الله كسوداء كثي صوب روحية الصحابة اللي جل حاضرنا برتاع أيام رسوله صلى الله عليه وسلم أمك وسعود وأنت قريش اللي تونسنو في دبي وكان سامر رسول الله فتح لنا فتح وقوة طوان هشيس يهودنا قال يعني للدجالين الله يسلمهم مروا وكاسوس وكوين لغسنا كثير يا مركي هشيس كي ودين جبيه مرك كوين وآخر في خزاعةه بيضات بعديه رجواي وآخره آخر صورة وعند إني أخلفك بخلفي أبي وعبيك الأتليتي فهذا ليس كمله وهم كم بعيرناه عباه يعابها وليكن ههشيس هاي مني هاي ناس وكاس الله ينفق قاع وصل هنا مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتورط في سنصم مرة. عودتي أنا نسيكها. إلهي مبرير وفي إلهي ولنقوم بوجع إلهي عنده قرش واركنها ثقبه وينو جان. أيضا تبانكن الضم. وطبعا لواصنيش يذكر لها أي الله سبحانه وتعالى سنصم فيفتح كذا جوف. ما أنت ركوني يا شنب قلوبنا لما كوني أفضل بقولي خرابهن. تبانكن. مركز رسول الله صلى الله سبحانه وتعالى هي وراثته moosa quraash كبرني daran xoro iyo haween iyo xoro iyo haween kuna sairaayo shee waxaadna wa cadaway iska ilaali wa ka subhanahu wa ta'ala fakhdaruu markaa waxa uu yahay haku ilaaliyaan marka badda dagaalku qabsado dadka iska dilayaan waxa suu aaminow sheidanka ku yiri in saaxiibada badalka qayb galo khayr balanbu laakiin kharab isbarraha ka dhacay rasuul sallallahu alayhi wa sallam ilaahayga u wixay لا ولا غيره ونسحابي أهل خير وكفر وسبر حنكر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله في كنائ كله وكسران وياه مركب رسول صلى الله عليه وسلم وحي علي وفردرى حديث وصي وجمال خير السعيد سكوري مسلم لا والله ودري علي الزوير وفردرى ريا وتوهري صعوبة بيرتا خاصرة أومت دعينا هذه أومت جيد فسال طب تلتان ورقبة وذك ساق سانست بعدي علي قديلا walaa anaa way fasus haa waan tan maasho qotag waaw urti la waad markaas aan iri waraaq badan warag moob farnaameel fisaal laga baray meel ka salaaga baray waa laga weyn jibiil fixiina ka suciil Cali radiyallahu anhu wuxuu yiri ilaahay baan رسول الله كان من حادم اللي بدل تعب ومساكسه عطايا الله يرم حاوة انتعي عمر اياد جوغر رضي الله عنه مركز وحوية ايانا قلت يا رسولك اللي ايانا قلت يا منافق منافقا مردوا ايانا اكتا قريش خمرلا وحنصاوي الى حوالها يعروتها اللي ايانا رسوله صلى الله عليه وسلم عمر باب بحساني وحوية ايسي دا منافق انقارتك كوي رسوله صلى الله عليه ولمر ايانا نمكان شير بداوه يقول محاكو بيسي inu بدر كويري إلهي Ilaahay soo moog icmaru maashiita faqad qafarsla waxa duu إلهي weyn Ilaahay hortiisaga u yeelo oo khayr badan lahaa wax yaryar oo dhar iyo dunub waa weyn لها isaga isaga dadan la min lahayn oo ku helacsana jira ay الله ka daafaya wixii hore u jiray qadama sidqiga hor Rasul sallallahu xumar inta bilbiyay waxa min ka muumin ka aayan dili la hadii aan Ilaahay wax soo warka sidaas la sirta inta lag fakiin oo rasuulku Ilaahay u yiri Ilaa wada walaqow faraha laga qaado muumin buu hayo sidee buu terdibir baarer barna marima taaltu rusul marka saabtas caadan ka soo dagtay suuradan awalkeyla yaa illiinaa amna isaga dadka ظهر كخير كرام مقنا يقول يا كود الذق واجي لوبي كنا حول عيا وكاز إلهي كن قال إناس كديس فهم من كريه كن به ملاجين لكن مو من كالوقف صن هلك إساق خود قيامتك يعني مر في الروح هذا عرف سبحانه وتعالى أمريسي سبحانه وتعالى إلهي وده يا أيها الذين آمروا لا تتخذوا هيالا من عدو وعدوي وعدوكم يا علوين او رياحا كان يال وليا او اد فقرن انسان علم وتجعلن الله وهو من جعل يادي بالورون فقرن انسان جعل ووراقه وقرص وقد كفروا ديو بما جاءكم الحق قرب يخرجون الرسول ويصو صار وياكم اذا بالله بحياكن ص صار بالله ان هذا ربكم الذين كيدعوا إن كنتن أذكيين قال واليا لك أن لجانا أسرع وجد بينه إن كنتن أذكيين خالص لا بركات هذا ليس إنسان صامت هذا كين قاس وبحجادن إذنكم المجاهدين وفي سبيل الدين تيرا قريالك أوضد عالمه وابتغاء مرضاة إيردايكة تلعب كيس تسرون أتقصر الجارة حق بابيل مودة وأنا أنبه عالم بما خفيت محل قفصنا إنسان وما علنت في واحد موجساني سان ومن يفعل الروح السماوية ومنكم يمكن أن قال أول أكثر لتصاحب كدر ثوراقة وقرصيب اسمع توجد فيها فقد لا سواء السبيل وهذا السحاب وقد ما يعلس منو طع حقي وجرم للروح صي يتقفون يا مرحلة المعسني يا رضكم من ثال المعسني يتقف فوقكم حبيذين هلام يكونوا يهانين لكم يمكن عداني علو ذينها ويفصدوا إليكم ويستذن ينفقين أيديهم قاموا وضيء وسنة عرب قال بالسوق حموم waa ma ween kan laayay oo idin xadba in kuudu faray iyo idin dilayaan waad galbaxayaan oo kayguxayeen waad galayaan arabka waad ka caayan hada idin heli lahay oo idin ka adkaan oo waddu gaal waxa jiraa in la tago inaad gaalawadaan imka dadka noocasa sadu juca ah isan boale ismaan suuqa lama qabtaan tan tan markaas laga waran عروت عبد الشيء، قوة كلا الشيء، قوة كلا شيء، وحقه طر مهين. ولا أولادكم يوم القيامة، إذا وحقين أنت هذا إلها عسلام، معروفة حقوته. هذا إلها يكون عرسين، وعزب إلها عروتكم يفصل بينك إلها هو كان كحين، ما عندك قيامة. هذا كان سكدين تحيين، هو يفصل هو كان والله إله إبراهيم ثمانية واحد سبعين أنسان بصير وأركه قد كانت له، صلى الله عليه وسلم ركها سنيب إله إبراهيم لقوا الرميب، ولقد قد كانت الله خير قي في إبراهيم، نبي إبراهيم، والذين يقول معه نبي إبراهيم عيسى، إذ وقته لقظ ضيق، قالوا عباهن لقومهم قرابة وحي إنعنو برآه إذن كنا صعي يا قال الله كبر النرض إذا لا ضغط إنعنو برآه بربان كنة منكم إذنك حقين ومما تعبدون يواحد عويل الإنسان ومن دنيا الله إله غير فيه كفرنا بكم إذنك إيا واحد عويل الإنسان واننخقه فنعو وبدأوا ظاهري بيننا نحظ النذي وبينكم ألعد داوت على النمئ والبغداء عرسن وانعري صنة تصري أبدا حتى تؤمن بالله عدوا الذس ينعيب كاس انتابه صعنة إياه حتى تؤمن بالله وحد إلا إلهي كله يذكر ما يصنع إلا قول إبراهيم رضي الله عنه لا مي نبي هذا كيس عقده عننا قال لابي وكل الناس سفرنا لك لما ده بن الله كعجل بالبيء وما أملك الله من الله إله حق سمن شيء هذا عقده عننا محي يا رئيس إلهي صل تطوع مري وما كان استغفار إبراهيم الله إلا عن وعدها إياه فلما تبين له أن لله الله يسلمك ثمريم زان كسر مرة العسل فرنا لك قد كانت وحاعة لكم إذنك أصوة ضيشة حسنة ولكن سنبا إذن كسو بناط في إبراهيم إيا و الذين منعه كوي اللزب يقولون معيسا يا مؤمنين إذ وقتك أي ضيشة ضيشة قوة ضيشة قالوا إلهان لقومين من أبو راء قالوا سابروا وغلنا هذا النقلان كوة ضدر التالية قالوا الله هذا النقلان إن أبو راء منكم بريما من كاننا وما تعبدون أحد عوية سنة بريما من كاننا ومن ذو إله غير كي كفرنا بكم يدين كأي وجه على الإنسان وأنقكو فني، وبداو الحاضر ظاهري. بيننا اللحظة الماضية وبينكم هل عداوات على نميل والبغضاء عرو أبدا جوتها حسنت من بالله عرض الصي عداود السجلي سأنت تكرمين الإنسان بالله وحده وكل إلا قول إبراهيم السرع قطان لابي وكوئلا استبرالك وما أمرك لك من الله مشان سروري وأنقود من ذلك ويدين لكن أنا أقول عن إله عجيز كاملك مولاه وأنا أقول سن ربنا عليك توكلنا صادقًا إلى أضم ترى صارم wayri kaanna xagaanno sonno qana xagaag wayri kalmase xagaa wu socod ko haado dabana rabiga nau ilaahay ka jicilna haye fitna tan fitnaha naga digin li lidina ka faru ku gaabilaa inagu fidin oo qasirinta waa qasir baa lagu fasirayo ilaaw intay naga cadkaadaan oo ay naxiqaan yaa idin haday xaq u taleeyeen saama ma ogalleen maxaa ka مرك إلهي وهنجدك إن أنت جا إن إجعال النوف إن ربنا فتنا الذين كفروا وغفر لنا إلهنا رضى دنو إنك أنت عزيز الحكيم بعد لقد كان لكم فيهم إبراهيم إيوه نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة إيوه ذاتك لسوع لو حارق قصرا إذا مقصرا ذاتك ممن تبصوا تنحصنت لمن رفض بايت داعش وغسلن كان هذا يرد الله إلهي متكعب صني واليوم الآخرة معرفة يا عم متكعب صني وين تولى ربي إلهي الله هو الغني والحميد ilaahi waqaani wa mabaan wa am iskamah sano anisaa wakhwa ka fareyni way mahadintiis asalaah markaasi ilaahi ka waramay ko anada maanta gaalada wax laga yaaba wax badan og in ilaahi rumeyo noomkaan و منهم قارع كميرا مودة جعيل إنه دحين يجري وإيده إليه الرومان يجوا والله على والله وقدير إليه حلوه والله وغفور لهم إليه قارع يرعى الدبابة ولن تجوعون حارسته هي ما عظيم لا ينحكم الله إليه كريم هاي قال لا مركين الله صلي الله وياهم قلب جل جل جعله ينسك كلا لو برنا صلي لا ينحكم الله إليه كريم هاي هني لم يقاتلوا عن في ديني دين walaan xuljufaanin kasaal min diyariga gurihiin aan من inaad baarma samaysaan oo waa haddan dalad ayahay asma radiyallahu anahu ay goyeyo tan رضي الله عنه rabta markii heshiis ku dhacay markaas ay rasuulka u timaa salaalaha goyeyeen wax ma xiri yaa maxa si uu rasuulka u yeeso si uu mag dadka ay hadalku ka mid tahay anta warro inaad baarma samaysaan ila idin kareen oo inaba igaado marka gaalaha ahadaan ay ku kala dhow yihiin oo kuwa soo dagaalamaya kuna ceyay waa kaasa wayna nixdaato fogaayso waxa ay raateen idin ka dhahay uu sanjeeyay inaba yenha kuma la ilaahay waxaan ka reebay aanay leedina kuu xaqooda qaata la kuma la darey fiidini diinta darta iyo kulad waxa waxaa jeku in ka saareen diyaarinka wariyayeen wada hadar isoo kalmay cala يا أيها allatheena amanu baka saw marr filaybi yaba saw xuluugaal waxa saw xaqmiidaha waxaanii aadi aad dadka u dhaway ruux kasto idin yimaada oo muslimiina oo islaamku yimaad in loo gaal loo celiyo dib loo celiyo marka haween iyo rag lama kala qaali aayadan marka waxa saw baxatay ninkii uqbadna maciid waan إن هشيس كدرت اللقاء عليك إلهي آدنا سوداء الضمور كمجران بالله يا أيها الذين آمنوا وطدقوا إلهي رميين ينبقوا إلا جاءكم المؤمنات قبلها المؤمنات المقيدينين مادان المهاجرات يجب السوجل فانتحن هنا امتحان إن أظن ننكايك السعرين إن أظن دار الحياة إن أظن إذا دارك الجعاش عبو إمان إن إلهي درت الامتحان بأ الله لقى, لقى, لقى لي فانتحن الله إلهي باه أعلم أب إيماني فينعلمتهن مرقاضي سير مقتضي ظاهرك قلب قليلة عوجة سير ظاهرك هذا الوجاتان مؤمنات إليه والامتحان كأينه كل فلا ترجعونها كل بين يلقفار جارد لهنها وينك مؤمنات كان ما حلو حلال لهم جارد حلال وما ولاهم جاردون ماهن يحلون حلال لهنها وينك مؤمنات بس ما حلاله لا بلقون وأتهم سير جارد هؤن تكسر عرض ما أنفقوه هائسيا مهرا ولا جناه عليكم دشنا ندم الماء أنت إنك في هنا جوار ده الصاعر تقول كسر عت هذا الجرس الثاني إذا أتيت من أجوره مركل ميركو ديسيس أوين كين كسر على راي فت بهلا هذا سك الجرس لأن حراره ما أبو عليه سمعان وتعال مركل ميركو سه ولا تمسكوه ممنين تمرك فك بلاه وهاوين قالا قيد الجروب عمر بعض الله وهاوين وطبعا مركل هذا سلطة ولا تمسكوه ممنين تعذتين بعيسى الخوف في هواوين كين قالا ها ilaahi ku xirnaan siday u fur wasaalo siyaashan gaalada ma aan faqtuhu ah siisan la gaalada qaadanaysa somo oo iyaga isku midhiin waxa taa wixii aan naga bixuun dhiraa nasi walyasalu iyaguna hay siyaashan ku haween ko saarada gaalada haween gabadh dhimanad ka saarada ma aan faqtuh مسائل هذا كجرت يا خير كويه قانون حكموا وانقفلو وين فاطكم عضيدا خ شيء قيب ومن زواجكم وين كنا مؤمنين حكمي ضع إلى الكفار ويخذو الني نعيد بالله في الدا كله على واحد عرف عويب وعشل ومن الحكم رجع كملا لسكن في الدووي وانت سويج رث مسلم الناظ مركب دمر في عناصر وين فاطكم عضيدا خ كان شيء قيب kumey azwaajke kuma wankin da camera el faa gaalada daran oo faa qabta maad soo qaliweysetan gaalada ban fadda jeedku qadadan ba gaarima laga soo haa faa tafsiir ildeena kuulay dhala ay ka calareen azwaajum haweenkooda nitlama an faq wax dhirusiyaan wax laida yaad tanay ku gaalada ku harameen ku gaalada ku harba ka xukun faad oo يا وحلي ويد يستوحي لسي على سماح الله تعالى هذا ضدك مسلمين تلاتين قنينة مركب هشان وقرا كسر غينستان من كاسي وحلي وكبلي ميركسي ميركي مبحيه وكاسي فعاقفت مركب أتساق قنينة مسوي هشان فعاتوسي اللي دينك كوي لهذا أي تزوجهم هون كود مثل ما أنفق وحلي بحيل ومهركها وحلي كسي وتقول الله إلهك عبسا قال الله أنتم مسلمون كبي سر يا أيها النبي فالنبي قلت إذا جاءك مالك توي مادان على المؤمنات أو أنك مؤمناتك يبايعنك يبايعنك بلن كل الأجل على الله يشرقنا إننا يشرق بسببنا بالله إله الشيح ولا يسرقنا إننا حدي ولا يزننا إننا زليسين ولا يقتلنا إننا اللييني أولادهن عرورتات إنه عرورتات رقية الدمر بويدين الجديد قالوا قالوا قبله ولا يأتينا إننا اللي إيماني بمهتاني بين أور iyer terina ay kubbe nabooro ayaal beelay diina waljiin wa farjigo ah wuxuu markay dhaliwada ilmaan tahay soo xadleyay kaacsana beeligeer kanana dalabay caaf ilmaan dalray soo qaadanaynaa dhaysay saguna ugu barabay uu iska saasu ku deesanay marka beelabuurka waa ka ilmaan ayagu dalin bay kubaa bayna diina waljiina dad waxa way wa meesay ilmaan نار و قرسو رصولكم بيع على كاي قاجا حق تبينها دقه دنتووي عاد و حوايد حطاني السوق ريستان وايدان امه كار ملي لغا دنتن كول هويا انت الله الى الله الله غفور رحيم ناتو بيع الله هذا البيع كالقائد مركز صوو واحد هو هذا البيديج لو حي ناجب نبلا مركز زمن عاقر هذا عجيب بين نقاطه ولا يسرقنا مركو رسولك يلهي يولا يزينه لو حي رأيت أتزني وتسرق الحره وهاون حرها لا وحدوز زنيت حس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هوان بحرته وحاس قلنا ويسكفن طايرة ومزنيس مزنيس مازلوا وحوم ويل ولا يقتل أولاد الملك ويل هذا صلى الله عليه وسلم ولا الكذب يعبد يعيرك بهالمن الذي بدل ما رجع سوا حياتي عناهنا ممكن صلى الله عليه وسلم ولا يكذب بيتاني يفترينا وبين بين أبور لقي منهن أيق أبورا ينلقوها ظهور طال يقعد <تصفيق> ما ظهور ولا عالسنة كان معروف أنا الخير معروف أفرتك هو عالسنة ده ساق وربي ع الجلنة فبيعهن وصرف لهم إن الله غفر لهم يا أيها الذين آمنوا إلهي النبي يذكر ميّو لا استوى الصد محي كل لغة هيك جاردة إلهي سبحانه وتعالى وليه كده جلنة حج على عينين إلهي سبحانه وتعالى إيمان فروحه في ميسين يقال جعل ملمو الجلنة قلب السكومي مادام سعي السكومي إيمان كي يصنع صم جرسور فكل دارته يا أيها الذين آمن la tetawlaha kawre diganin qauman dad qadaballa u arin yahay u arooday qadib soo qosteen gaalada mina laaakhirada ku jiraasay xarisu qosteen kaasi waa fasir waxa kaloo lagu fasirey bulawadu saxawdu ku fasireen قال النول من هيك قويسان هو قبر الجاي من دبلو سعيلي لمرة ما سنين بعد صورة الصفاء وصورة أيضا مدنية هول سبحا للاسلوبين كمثل سبحا لله. سبح لله إلهي وإحنا الزاهي ما في السماوات مخلوق السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون وحي ما مسرد الشيعان إن سحّاو الله يخشى كيسان الدهان أدنو بيان لهن عملك إلهي وجود علية هذه أدن عملك جود بنا وقبل حنا مركز إله سبحانه وتعالى سود جي آياته يا حبي سبحانه عماش وجود علية إيمانك كديم حاكم يظهر جهاتك بين تاس قل الله بنته ومالك اللوبد حيو ووختك اللوبد حيو عارك اللوبد حيو وحول بعض قب ح السوول مرك إليه استودج السورة سنصاصن كسه مرئي فرما قتلى العالم وقد تارق ذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله هذاك المemento الله سير يقول دماني كان نواه يساقون إلى الموت سير يقول إليه هل كذاب تطمع دماني سانه مرك صار بسمان عليه طي وقال له يا أيها الذين آمنوا انكسروا عام طي وعرف فشك ثورة إنه فعلن فولي مو من بناه مسلم بناه دات ورسول كان جعله وانا السماء يسويه ومسلم كاللغوية قانا ومؤمن كاللغوية ومؤمن اللغوية قانا رسولك تبقى جعله إن آد ي آد قطع وابضنا أوه حبيع بن خطيم بأن من إبراهيمنا أتهم بها مية هيا وحالي طبعي أنت وني مدان من حالي وقال له انت وانت عيسان إلهينا وحالي نودون وياسي جبل لكم من أجل خمسة أشياء شن شان تفتط بالدين الجبلاء حالي نرى من نفسهم وقال لنا وقلت نحب الرسول واتركت سنته واحد ليه انتا رسول كان جعل له سنن يسنا وغار مرس ايي marka du ruuh u dho rasul kan jaalay walaa waayo wada di si maru barta herta marka uu haraas wada di rasul sallallahu alayhi wa sallam kitab ka iyo sunna laa wada di rasul salaan baan ku mahmiin baan yahay tan waxa waxa uu khair badan ogaan lahayn waan ku dalaa leh maasamayn hadana ma waxa igmad samaynaysa kubar waxa waynaad maqtan arab oo indaalaha ilaahkiisa ha iyo calaalaha ku yintay oo ma hay calaalaha ku yintay إن المرافق إن في فيدر كل من النار قالوا يكسره صين حق النار مع كل هذا وهي عارف إيش ينبيه فعلان فلود وفعل الله إلهي يحبه يرجع قال ليان في سبيل دينت إلهي قط جعل الله إياه النفط إجماله قط حيا وقت الأساس على الأستفجرا الصف nga to kala maas kaano ma sida soo dagaal aya siday fiican yiin badu dagaalameysaa kaano waxaad wada saay u safayeen bunyaan oo dhist oo marsu الواخت قالوا إلى موسى لقومي يا قوم قوم فريق لبتوذني والبحر دوايسان وقد تعلمون إلينكم أن الله رسول الله, الله رسول إلينا إليكم الحجنة الله يصدر ونحاجن كل عبيدكم رسول إلينا هذا بس تاسق قد عويدت كيس فلم نعذق مركي حق كل حنان وأنبلا موسى لك لا صدر الله قلوب إلي قلب جوادي مستفيق حق قد جرى صددك عن في إلي قلبها وفقين قلبها وليه سيجئني قلبها وليه لا يحكي waxa taqaannidinta ilaahay bar in dadka barteen ku dhab sabab u noqono dadka u helsheeyo ilaahay iyagu yaqaannidinkiis intay ka jeedseen ku calaamayn buliisa dintiisa ka jeediyeyka dhaqan qallan qoroba marka jeedsaden buliisa qalbigooda jeediyey walaa ilaahay al-qamar faasiq ilaahay maano yaqalo faasiqina ilaahay daaci weeydayku waxku qos musaddaqan halana in ramaayna yulaahay soo diray ima beenidae kitab ku tibtii igoo horeysay qowmi taawraad taawrad uu kamid yahay wixii igoo horeeyo oo taawrad uu kamid yahay inawo kitabku wuxii ay qowon washiirana halana mid bishaareen in ay uulaahay soo diray birasooni rasuul baan ku bishaareen rasuulka sayay ti mana in baad qaraashi ismu magaciisu ahmed ana surta ana sarxan magacwaan leeyahay waxa kamida ana ahmed اسمه احمد فلما جاءهم وحصول في النبي الله عيسى وقب الشاريه ما قال الحسول بأنه قب الشاريه قراش عيماني مارك أليمي أهل الكتاب وهو نصارى بالبينات دليل على أي قانان عروطة وهو يقانان قالوا هذا السحر المبين بين نصور رقوده كان هو السحر وحن هو طوى السحر وبينات كيه يساون هو السحر مبين السحر يسكى عديد وحن ومن أضلم يا كقع لي من من istaraa الله ilaahay ku awrtay alkilabran oo uu yahay ilaah alislam sabab islamka lagu yiri walaay ku beena waran oo ilaahay diiday oo ilaahay shirk ku samaynay oo ilaahay وحيدونه ينبع لي يطفقون الضميان نور الله إلهي دينتي سأي النور كيس بأشواه ما يأفقه الضميان والله إلهينا متم نوري ويا الله إلا أن يتم النور سورة الطوابق في القصة والله إلهينا متم وتامي لأي نوريه النور كيس ولو كالكافرون قاضوا هم النعان نور كاي الدين دازت تام بين القناس ويجيري سأنت إلهي وطلق علي وحكا سرعينا مالا إذن با سرعينا قوة يوم بابايا هو إله رسوله بالهدى حنون ولا داري وديين الحق دين حقا ورسول صلى داري عليه وسلم ليذيره سو so, وكرمه على الدين بيالكه كلي دمار سي دينا ووكورايس او كتاب كان ما اسل من ايله كسمه ومهايميان علي كتبتي كار او دن اسي سو ركيب وهو كتبتي جوجه ساي حق دن كل كلي اريفي سو كلام كتاب كلمه الله وغن اسغا marca قال من حلو صادر اللي يديره على الدين كل الدين يالك قارن دين ثاني أيكم وقت كل جد أي نقطة وهم مغض ديني قارن هوسي صادر على قوي حق عود قو بعض اللي كانوا أبواب بيوا ترتب ولو كل هاد المشتركون الداعس لا مشتركين هذا النعل دين إلهي وتعالى كل بجريس ويه قارننا ولا أبواب بينه وزع قال بعض المونغاني يا أيها الذين آمنوا إلهي أنا رجعت الرومي هلا بقول لكم ما ينتصاع على تجارة تجارة تنجيكم إذا كبت بالي وركان على سماه انتصابه على التجارة روحه كتجارة هذا هو كبت هذا على علم ولكن تجارة على تلك كبت بعده ثمينون بالله إلهي بفرمانس ورسوله بفرمانس وتجار الدين في سبيل الله إلهي جدك سيدي الدين تسايات أبدا جعلهم صارط صدحنا إنسان بأموالكم يوما أنفسكم ذلكم كين ناسا خير لكم منهن خير بان إن كنتم أذان تتعلمون خو خير كوجو هذا الخير الطقان نسال خير كل من كجلا يغفر لكم مرتبسات سما إنسان منحد من روض هريسان يغفر لكم ilahi wuiden dhaafaya dhulubakum wuiden khalukum wuiden galin jannatin tajri min tahti hal anhaari wmasaakinaw ilin galin guriyo fiiba adan leedeen guriyo badh ka tagaysaan oo ween ka tagaysaan oo beera ama ka tagaysaan oo waxa asayale way aanay ugu dhamaanin fiiba wuiden galin guriyo waxa ka walaad balantaab ya باب أبا ويسكمل با تويتر تلنتابيره عندك بير عن ورقة ما هي حد نجيك ذلك كاس ألف وزلو عظيم وأخرى ويعدكم أخرى متلاع إله والسنة في السنة 20 محاويا نصر من الله هذا إله ينتظر ميسان أو رسوله الرمسان إله الدين تساعد ودينته قدما تان أو مال حسان أو وحول بالجليسان أو يد أقتان العنت إذا نصره وحواءين وإله سبحانه أكتس الو في وحاقروا الإنسينو يواجهكم مخرعوا الإنسينو محاوي نصر الن تحبون النصر من الله وهيل هي النصر إلهي حق استفاه إلهي وعيدين نصرين إلهي وعيدين وفتح قريب لوك الجارو رمز فرنسي وبشر المميين ضد كم مميين تاني ولهم حضوب شارك يا أيها الذين آمنوا إلهي أنظر إلى الخمر يو خون النقض أن الله إلهي خير يالك سج الجرجال كيس النقض إلهي وجرجاء إلهي وحول الله مايا او مابلان غاري كار او عييدي كتمرهه وا دينتي سو غارغاراي كما سيدي قال او يي عييسب مريم عييسه ان مريم اهيل حوارينا كوي خاص كو ها هو كوي من إلى الله وريه الهي حق سييو قال الحواريون حواريين نحن انصار الله اننا للهي او غارغاراين فامن الطائفه الكوه والروميث مؤمنين بني اسرائيل وكفر ودوي كفر ودوي كفر النبينا عييسه طائفه فاييدنا وان فوقيني على عدون عدوا ذيما كحوجين فاصبحوا حينا ظاهرين قوسر أيام مغضوب وإي كرمنا ويبقى بيانا ولا وعي إياك أنت ممن ترتبه أم سبحانه وتعالى أموجي وقريرك والله أعلم